فَنَفَثَ لَقَفَ كَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ النَّضِيدِ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْنَاهُمْ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو الوزيد الرحيم واتدوا عليه النبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه لا تعبدون أخذ أخياما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون فَإِنْ أَفَرَأَيْتَ مَن يَكُنْ تَعْجُزُونَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُ مَا دُونَ الْمَلَإِ إِلَّا رَبًّا عَلِيمًا الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ ويطعوني ويكتين وإذا مرضت فهو يشكين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ